الباب الثامن والأربعون وثلاثمائه باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه رواه مسلم